قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه الأولى أن يحمل الحديث يعني أن يحمل ذلك على عموم الآخرة على عموم الإخوة حتى يشمل الكافر والمسلم فيحب لأخيه الكافر ما يحب لنفسه من دقوله الإسلام كما يحب للمسلم دوامه على الإسلام ولهذا كانت دعاء بالهداير الكافر المستحدة فأول نقطة بيعلق عليها الإمام النووي في الحديث معنى الأخوة فالأخوة المقصود بيها الأخوة البشرية يعني ولا الأخوة في الإسلام ولا الأخوة الخاصة فبيقول يعني أن الراجح الأولى أن تحمل يعني الأخوة في الحديث دوت على الأخوة العامة في البشرية يعني فلا يؤمن الإنسان إيمانا كاملا حتى يحب لأخيه حتى وإن كان كافرا ما يحب لنفسه فلو الإنسان بيحب لنفس الإسلام والدوام على الإسلام والموت على الإسلام والإيمان الكامل يحب ده للكافر برضه ومن باب أولى أنه يحبه للمسلم كمان يعني المسلم يحب له دوام الإسلام حتى يوقع الله عز وجل على كلمة التوحيد ويحب كذلك المسلم المتدين أكثر منه فالإخوة ممكن نقسمها كده كل ما الإخوة تبقى أخص يبقى الإنسان اللي انت بتؤخيه دوت له حقوق أزيد فلو كنا نتكلم على الأخوة في البشرية يعني فله حق ماشي؟ ولو كان الأخ دوت اللي هو في البشرية الكافر جار له حق الجوار فوق على أن هو يكون له حق عام يعني لأنه بشر ولو كان مسلم له حق ثالث، ولو كان قريب له حق رابع ولو كان من أهل الديانة حق شامس ولو كان من العلماء طبعا في حق في الهم ماشي نفصلهم بقى ايه ايه ايه دي لوين الأخوة في البشرية لأعم حاجة وبعدين الأخوة العامة في الإسلام وبعدين الأخوة الخاصة لهم المتأخين المتحابين في الله ماشي ماشي يعني اكي دي اكي يا واحد متدين يعني مش من اهل المعاصي كل ما الانسان يكون اطوع لله المفروض تحبه اكتر المفروض مناطق الحب والبغض في الله عز وجل ان هو يكون مرتبط بطاعه الانسان دوت لله او معصيته ليه وكل ما الانسان يكون طائع لله عز وجل يكون محبتك له في الله اكتر ماشي هو الله هو اللي هو اللي هو مش بنحب له ده مش عبده ليه يبقى كده رايي اصلا ايه يعني اه واحد كافر ما يحبلوش الحدايه ليه يعني المعادي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 أما طبعا نحن نحمل يعني لواحد يعني المعادل الإسلام ده وتحمل ليه لقلبك البغضاء طبعا ما هو كافر ولكن الأول ما يسلم هيبقى أخ ليك أنت تتمنى ان الناس ديته أن تسلم يعني لو, لو ربنا هداهم للاسلام يبقى خير كثير يعني النبي عليه الصلاه والسلام قبل يعني اسلام عمر قال الله ما عز الإسلام بأحد عمرين اللهم مين؟ عمر بن الخطاب ومين؟ مين عمر بن هشام ده؟ أبو جهل يعني كان بيض على ابو جهل والظاهر ان عمر بن الخطاب كان في الجاهلية شبه كده بس الصحابه ما راهوش يعني بعد بأسلم ما اسلم ما راهوش كان بيعمل فيهم ايه كل اللي راهوه بس ان هو كان يعني معادي ويعذبهم يعني الصوره العامه يعني لكن التفاصيل ما قالهوش طما قالهوش التفاصيل يعني فما تراوش ده لكن الظاهر ان كان كده برضه ماشي ف ما يمنعش ان يكون واحد معادي انت تحب لي الإسلام ولكن هو بات على وضعه ده وتحنا بنحب ولا لا دي مسألة ثانية ومسألة قلبية ما ينبنيش عليها يعني ظلم أو لا لأنه حتى ولو كافر لا نظلمه حوالي كان الإسلام يعني أباح حتى دماء يعني للكفار المحاربين ولكن ألزم المسلمين بالإقصاط يعني لو راح نجيب كلمة مناسبة للمعاهدين للذميين يعني كافر برضو بنفس الحالة بس انسى محارب ولوه عقد ما بينه وبين المسلمين فهو ألزم المسلمين بموجب العقد دوت ان هما يقصطوا إليه ماشي؟ وزي ما يكون كل ما يكون الانسان أقرب لطاعة الله بتحبه زيادة في الله كل ما يكون هو أبعد عن طاعة الله خاصة لو كان كافر او كافر ومعاند او كافر ومعاند ومحارب يكون أبغض ليك يعني أبغض لنفسك من يعني بتكره شرونة بتكره تكره ساورس تكره ساورسك تعمل تكره تكره مصران العادي الرقش ما يعني ده ما فيهوش مشكلة كبيرة يعني لكن بتحب للكل الهداية والإسلاك يعني في صناه يخش في الإسلاك <تصفيق> إيه؟ إيه؟ إزاي كمع من الأثنين؟ يعني إزاي تجمع من الأثنين؟ أنا بكره واحد في إطميعات الدين إزاي ما تحب للمشكلة؟ عشان هو لو أسلم هينجي من النار وانت تحب دوت للناس كلها ولو اسلم هيبقى نافع للمسلمين وانت تحب ده للاسلام ما لو ما اسلمش هو عدوي فانا بحاربه او بحارب الكفر صورته يعني ولكن هو لو ما بقاش كافر بدي دي حاجه كويسه فانا اتمنى ده اتمنى انه بقاش كافر احنا ما الكفار عشان احنا متغاظين من احنا بنجهدهم عشان يدخلوا الاسلام يا هم يا اما ما يمنعوش غيرهم من دخول الاسلام يعني ان كانوا دول هم الحائط يعني عند دخول الإسلام لبلاد معينة نهد الحائط ده وإن كان هنموت ناس وهيفقدوا دخولهم الإسلام لكن من ورائهم هات فده سبب الجهاد وإلا ما كانش يبقاله سبب يعني هم مرحش نقتل في الناس كده خلاص ماشي؟ ماشيو في حتة السرعة مش عارف أعملها زي الأسرعي هكون مثلا فكره وأقول عدو إخساء عدو مغسرا ولا, ولا وطبر ويحصل لحد الحرب مع الحربهم في الأخير أبا برضو عاوز له يعني الهدايا ونفسه هو يصل مش عارف زي الل أشياء ترى ماذا عندي؟؟ ماذا يقولون وبين دي آه والضوء بالإذاعة مستحب أي مشكلة في كده يا ما تشنان عني كمان خوش خلص خصل والله صلاح البرت والله كمان زي لما الخصل فجر يعني اللي هو طبعا واحد غلطان في حاجة لازم ننسيف والله مش غلطان في ده غلطان نخافه طيب مش ومع ذلك لا يؤمن أحدكم حتى يحب الآخرين ما يحب الأكس كفر كفر يعني هو انت اللي تحسبه على كفر محمل أمي شوي نقول بعض دماغ الإسلام أحده؟ أنا ما قولش أنت تحبه انت تتمنى بلاش تحب يا سيده كما دي تزعى تتمنى ان يدخل الإسلام مش ده كويس ليه؟ إن يدخل الإسلام وكويس للإسلام إنه هو يدخل الإسلام فتتمنى أنه هو يدخل الإسلام زي ما تتمنى للعاصم هو يبطل المعصية وإن كانت المصاد يبعد عنك لما تضردش انت ضرر مباشرة تتمنى لي إن هو يطيع اللي عز وجل وميعصيش يعني دا يمنع أن أنت بتحب اللي هو أصلا في طاعة الله أكتر منه يعني أنا بقى أبغض من فلان فلان أنه هو بيعصي لكن دا يمنعش أنه يدعيل أنه هو ربنا يهديه يبطل معاصي زي في الكافر ولكن من صورة أبسل صورة أبسل صورة ده طبعا مش ده ايه؟ تمام، بس في يعني في, يعني في بالي بس مثلا العصي خلينا في العصي اسهل شويه يعني في الكفر يمكن ما تعرفوش تفرقوا العصي احنا بنكرهوش لشخص اي انسان اي انسان في الدنيا مسلم يعني اي مسلم في الدنيا فيه من الخير اللي يخليك تحبه أصل المحبة موجود يعني ولكن هو فيه برضو شوية حاجات أخطاء يعني فانت بتكره هالأخطاء دي تتمنى زوالها فانت ما بتحبوش زي ما يكون واحد من غير أخطاء وكل ما يكون هو أكثر طاعة تكون ليه أكثر محب ماشي؟ مفهومة دي؟ <تصفيق> مسلم يعني يكونوا بقى عنده شوية حاجات تانية هو لسه مسلم اهو ما بنقول في الكافر ترجل الاسلام والهدايا ويكون يعني انت بتحبين للإسلام زي ما بتحبه لنفسك يعني كنت انت عايز لنفسك تكون صوام قوام وعالم بالشريعة بتحب اللي كده برضو الكافر اللي لسه كافر تحب يوصل لكده وده هيفيد البشر يعني هيفيد البشر كفرة الناس اللي يدعو إلى طاقة الله نعم شيء نعم نتعمل الاتفاق اللي هو الشيوخ اللي بيديه مثلا على الكفار أغفيدا بالكفار لا حرام لا مش حرام حصل برضو النبي عليه السلام دعا على بعض الكفار ولكن في ح.. أحوال معينة لما بيكونوا يعني خانوا عهد مثلا يعني حصل لما بعت ناس قالوا النبي عليه السلام يرسل لهم يعني اتبعوا الإسلام وقالوا أنه يرسل لهم قراء حفظين يعني للقرآن يقرئوهم القرآن وعن فدعوهم وأتلوهم كلهم كم و كم واحد هل عارف؟ سبعين سبعين من الحافة الضائعة فالنبي فضل يدعو عليه طول السنة، طول الشهر شهر كامل في الصلاة كلها في الصلاة الخمسة لهو الصلاة والمسلمين كلهم يؤمنوا بيدي عليه بس ده يعني ما بتكون الموضوع يعني ايه؟ كبير يعني زي ما يكون واحد بيقتل المسلمين زي احوالنا دلوقتي سواء بقى كان مسلم ولا كافر يعني لو واحد كم مسلم منازل قتل في المسلمين برضا ندع عليه يعني ربنا يكون في شره على الناس ونتمنى بقى ان الشر ينكف حتى لو كان بهدايته يعني لو ربنا هداه وبطل بحاجة كويس مش يعني عشان هو عمل الحكاية ديت يبقى ربنا ياخده بس درعينا زي ما هو كده ويعاقبه ومشا عكسي ماشي ماشي سيد جبريل لما غلق فرعون كانش عايز يؤمن بزيون مطين ببهده يعني ما كانش عايز يؤمن ما وهو ذاكذا خلاص وصل للنهاية يعني فرعون هو بيغرق المثال اللي انت بتقوله ده سيدنا الجبرين مش عايز يؤمن او ينطق بالشهادة لعلها تنفع ولكن هي مش تنفع هو فعلا آل يعني لو هو بيغرق آل انه هو يعني آمن خلاص بإله موسى ولكن ما نفعوهش دوت لان في وقت الموت وقت الاحتضار يعني في لو الانسان آمن او تاب في الوقت دوت انتهي نعدي من الأوقات اللي ما تنفعش فيها التوبة ماشي؟ اللي بيمر فيها كل واحد يعني لو أخر التوبة لغاية ما يأتيه الموت خلاص الموضوع بقى ما فيهوش امل يعني هذا خارج عن الموضوع ولكن الله عز وجل لما أرسل سيدنا موسى وهارون لفرعون لنفسه نفس المثال يعني قال لهم ايه قولا لينا لعله يعني لسه امل أمله يعني حتى فرعون طالما هو لسه في المجال انه يسلم او لا يسلم انها بقى خلاص واحد على مشارف الموت يعني في محوش آمد خلق انتهينا يعني ماذا يعني سنونا عم كافة شده الصبار وشده اه ماشي موكي حتى لو مت على الكفر لو واحد مت على الكفر في ناس هتموت كفار ورب ز... وربنا عز وجل يعني يعني تسمى لهم رحمته ويخل الجنة ماشي يعني ازا اه في بعد ما اهل الجنة يدخل للجنة و اهل النار يدخل للنار ربنا عز وجل يعني يشفع النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين يشفع الشهداء والأهل وأهل الصلاة في المسلمين فيقول لهم ادخلوا النار و منها و منها كل من كان يسجد لله ولو سجد و لو لله ولو يسبحوا لله و روايات تسبيحوا فاخروا منها كل واحد مسلم لغاية ما ينتهوا حتى يعني الحديث دا ستزلوا به على كفر تريك الصلاة لما قالوا ان هما يعرفوهم من مواطن الشجود فإن النار مش تأكلها يعني فيفضل مستنيرة فهيفضل هيخذوها كل اللي إيه هم متفحمين من النار ربنا يعيذكم ويعيدنا وهم يخرجوا كل واحد من النار عليه آثار الشجود ولو قليل لغاية ما ربنا عز وجل أسألهم أوا انتهيتم يقولوا انتهينا فيحصل الله عز وجل ثلاثة حقايات من النار ويسمى بعتقاء الرحمن نبدأ إيه بقى الله أعلم الاولا ربنا كفار اسنين وربنا عز وجل يرحمهم من الله عز وجل من الله أعلم يعني بس هو في كده يعني انا شاهد ان حد كفار في المكان هنا حد بيقول ان مفيش حد, مفيش حد يمكن يكون دول كلهم يبقوا من الكفار اللي كانوا في الفترة إلا ما كانش فيها الشريعة المباشرة يمكن يكونوا أقرب الناس أسل الإيمان أو بس وسطرية مخطئة أو كان عندهم شوية تلبيس غير المعاينة الطرف الله أعلم هم مئي بعيد عن دوت على الأقل لكل المسلمين كل الجنة فانتها تتمنى من دول كلهم يعني مات بقى مسلم أو أسلم في آخر حياته ولا مات كافر ملناش ما إحنا في دوت يعني. هو بقى بيقول دلوقتي إن احنا خشية النموسة فرعون ما يموت يدخل الجنه يمكن يعني دول يموت يدخل في الباطن يمكن يكون دول من اللي ازاي في الباطن اي احد اي لا يوجد اي احد اي لا يوجد اي احد اي لا يوجد اي احد لا يوجد احد لا يوجد مطرش احد تقول لهم كل كل مقام المقال لا يوجد اي احد يا لا يوجد اي احد ابدا لا يوجد سناقش بس خلينا في موضوعنا ونبقى ندرس الموضوع ده بعدين ما تحبش نتشعب عشان كل حاجة عايزه تدرس يعني فما تتشعبوش كتير ورا المسائل قلنا المساله الاولى اللي احنا عايزين نوصلها ان الاخوه في الحديث ذا اللي انت تحب ليهم ما تحب لنفسك يدخل فيهم كمان الكفار فما بالك المسلمين العصاة تحب ليهم كده يعني كان الحب والبغض مرتبط بالأفعال لا بالأشخاص فلماذا نحب لأكثر طاعة؟ مش فاهم؟ هو السؤال نفسه إجابته شايف؟ لأكثر طاعة تحبه أكثر من الإنسان الغير طائع لله وتحبه أكثر من العاصي أو من الكافر وأكله الناس يأخذ أمراض في قلبك السؤال الثاني يقول له الحب بأيدينا كي نحب ذلك ونكره ذلك؟ ده المطلوب يمكن انت بتعرفش تعرفش تطبقه يعني ممكن ما تعرفش تطبقه ولكن انت بتجاهل عشان كده فلو لقيت في نفسك غل للمسلم او حسد ليه او بغض على اللي هو فيه سواء كان دنيا او دين يبقى ده تقصير في الواجب اللي عليك الواجب اللي عليك انك تتمنى له الخير سواء كان في الدنيا او في الدين ده المطلوب بقى قصرت فيه مسألة ثانية او بصوا اخرى الحب شخص عاصي او انصراف يقضح في الاعيان مش فاهم بس يعني لو حبيت شخص عاصي للمحبة القلبية العادية يعني كل احسين بيحب ابو وامه واخواته حتى لو كانوا وصالوا بيحب زميله اللي هم شغالين معاش في الشغل للنهار المحبة القلبية العادية يعني ولكن اللي احنا نتكلم في دلقة المحبة في الله يعني انا اقراه وتلاقيه ان شاء الله طيب الأولى أن يحمل ذلك على عموم الأخوة حيث يشمل الكافر والمسلم فيحب لأخيه الكافر ما يحب لنفسه من دخوله في الإسلام كما يحب للمسلم دوامه على الإسلام ولهذا كان الدعاء بالهداية للكافر مستحبة طبعا الدعاء للكافر بأي حاجة غير الهداية الحرام متدعولش بالمغفرة لأنه ما هو أسمس ولكن ممكن تدعو له بالتوفيق يعني التوفيق مشتمل من الهداية معنى التوفيق هو معنيين المعنى الأول هو رؤية يعني الطريق الصواب والمعنى الثاني للتوفيق إيه أنه هو يسير في هذا الطريق فإنت لو قلت له يعني ربنا يوفاك وفي قلبك يعني إن هو يوفاه يعني للهداية بما أنه هذا أعظم التوفيق بحاجة كويس فإذا وعني الزنات هو تدعو الواحد يعني نصران يدعوه بالتوفيق موضوع اي في ما نفسه نعم يعني انت لا دار على اي حاجه اصبحت بنت مريضه وربنا يشفيها واحد لا الحاجات ديت لا نتكلم على حاجات اخرويه يعني واحد مريضه تدعي له ان ربنا يشفيها خالص اخرات اه ده رغم ان اخره ان النبي عرسان منع ان يدعو على المغطره للكفار والمنافقين كمان اللي هو الله يعني ليس هو سامع يعلم ان هم يعني ايه منافقين تمام من النفاق يعني فهو عارف ومتقن يعني دول يقتلون الكفر فيبقى ما يعوش ليه طبعا احنا ده منتفخ حالتنا ما نعرفش نقيم واحد نعرف منافق على الاقل لما ما للكافر يعني ده ممنوعين من ندعوش للكافر بالمطلق لو ماتوا على كده ولو هو لسه حي تدعي له ان هو يدخل الاسلام مش من مؤاخره ما تدعشوا عليه عذابه اللي على البص ماشي والحديث محمول على نفي الايمان الكامل عما لم يجب عم من لم يحب لأخيه ما يحبه لنفسه طبعا يعني لا يؤمن أحدكم مش معناه هو يبقى لا يؤمن اللي هو كمال الإيمان يعني من الإيمان طبعا هم استدلوا من الحديث دوت غيره طبعا يزيد وينقص اللي يعني ما يحبش لأخيه ما يحب لنفسه عنده شعب من شعب الإيمان ولكن اللي يحب لأخيه ما لنفسه يبقى عنده إيمان آزيد فالإمام بيزيد زي ما بيزيد بالطاعة الظاهرة بيزيد بالبطنة وزيادة بالبطنة أكتر كمان ماشي. ويمكن هو الإمام الناوي يحط الحديث دوت بعد الحديث اللي فات الحديث اللي فات كان بيقول إيه؟ من حسن إسلام المرء ترجوه ما لا يعنيه ودوت وكأنه وصف لشعب من شعب الإسلام الظاهرة ودوت واحدة من الشعب البطنة فيمكن ده مناسبته إن هو يجي وراي يعني ترجوه ما لا يعني دي ظاهرة للناس يعني ما يكون بيحصل بينهم أمر من الأمور وانت ما لكش فيه يعني ما تدخلش في الموضوع ده وتظاهر للناس اللي بياتيه إسلامه يبقى أحسن من إسلام اللي يدخل فيه ملا يعني ونفس الكلام هنا في, في الحديث دوت ولكن ده عمل قلبي فكان مناسب يكون الإيمان مش الإسلام فقال لا يؤمن مش لا يسلم أحدكم لا يؤمن أحدكم ماشي أصل معنى كلمة الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال البطنية ولكن كلمة الإسلام والإيمان بيقولوا فيهم من الكلمات اللي إذا اجتمعت افترقت في المعنى وإذا افترقت في اللفظ اتفقت في المعنى يعني لو ذكر الإسلام والإيمان في سياق واحد كل واحدة تنصرف لمعناها الخاص ولكن لو ذكر ده لوحده أو ده لوحده الواحدة فيهم تشيل معنى الاثنين الاثنائي قلنا ده قبل كده فالحديث محمول على نفي الإيمان الكامل عما لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه والمراد بالمحبة إرادة الخير والمنفعة ثم المراد المحبة الدينية لا المحبة البشرية فإن الاطباعة البشرية قد تكره قد تكره حصول الخير وتميز غيرها عليها وتميز غيرها عليه يعني الاطباعة البشرية بتخلي الإنسان يكره إن واحد يحوق يبقى أحسن منه سواء في الدنيا أو في الدين ودوة المفروض يبقى اسمه وجود بطلب الحديث دوت يبقى المفروض اللي بي يعني بيتكلم عن الحديث هو المحبة الدينية يعني انت تحبه لأمر الشرع بمحبة فلان ماشي؟ ولكن المحبة القلبية ممكن تتعارض تعارض مع ده لما تلاقي واحد أفضل منك في الدين او مثلا بيزادع واحد لحضور درس مثلا ولا لحاجة واحد تاني بيدعوه لحضور درس تاني وراح مع التاني تزعل انت بقى ف... وصاروا انتوا بيعملوا بالحاجات لي صح؟ كان زمان بيتخنقوا في الكلية لما انا اللي جبتوا الجامعة وكده يعني عشان بنالكم الحكاية بتاعة الراجل بتاعة التبليغ ده كل ما يجيب الناس يقعدوا شوية في التبليغ وبعدين ما يلقوش جديد فروحوا بقى احتروا الدروس بقى يعني على طول حتى بيقولوا على التبليغ دوت هو اكبر اداة تفريخ للمنتدينين أوه. اه اه نعرف اللي يوم ما يدخلوا المتدينين لل... الناس للدين وبعد كده اللي يستمر معهم قليل وبعد الناس بقى تروح اخوانهم السلفيين واللي ما يروحش واللي يرجع كده فالراجل بقى مغاص بقى فلاقى ناس عمليت حلقة وقاعد فيها ناس برضه من اللي هو جابه فقال كل ما يجيب ناس تاخدهم انت ابني انا مش جابك من الشارع مش المهم اللي ياخدهم يعني <تصفيق> <تصفيق> انت خلاص عملت ان انت مأمور بيه في الموضوع ده وانت فينا فكون بقى واحد لحد تانى ده ما يخلفش تزعل للهاتف فكون ان واحد احسن منك الدعوة او احسن منك الناس بتستجيب ليه لو انت عندك خاصة مش محبوبة مثلا زي انك ده خفيف في غني فناس ما بتلتفش حول واحد تانى احسن منك في الصفات ديت الحاجات ديت ما يعني ما تدعوكش دينيا انك تكره ولكن يمكن طبعك البشرية يعني التميز الشخص ده عنك في حاجة معينة تبدأ تبغضه فالمطلوب منك بأنك تدافع تبغي على البشرية ديت وتغلب بالمحبة الدينية ماشي؟ لا ما عنها ايه؟ يعني عما تحشد واحد مثلا عشان هو متدين اكتر منك يالا بيحفظ بسهولة قوي وانت بقى طالام روحك عشان تحفظ صورة هو يدوبك يعني ايه ربع شاكدة احفظ له ربع ولا حاجة وانت تعمل بتهت ازاي؟ طبعا عفواها ازاي دي ما اف ولا حاجه ماشي فالموضوع طبعا مش سهل يعني المسائل القلبيه اصعب من المسائل الظاهره يعني افعال الجوارح ممكن تكون سهله يعني ممكن الانسان يصوم ويصلي ولكن ان هو يستشعر معنى الصوم والصلاه القلبي صعب ممكن يظهر انه بيحب فلان او بيكره فلان لكن ان يغار قلبه صعب. يعني صعب الواحد هنا يبقى زي سيدنا عمر كده لما بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام انه يحبك اكثر من مالي و اهلي الا نفسي التي بين جنبي ايه فقال له ايه النبي عليه الصلاة لا ايه او ليس الآيه فهو فيهم بقى ليس الآيه لغاية ما ايه يحبه اكثر من نفسك دي ايه كده وبعدين بصيره وقال له ايه الان احبك اكثر من نفس التي بينا جنبين هو لوش كده قال له الآن قال الآية الآية الآية الآية الآية, الآية يعني يكمل إيمان ده مش سهل مش على كل الناس يعني مش سويتش هو الموضوع مش سهل ولكن انت مطلوب منك المجاهدة كل ما تيجي طبغض واحد أو تحسده عشان عنده أزيد منك أبنين أو أزيد منك في الدنيا تتذكر بقى الكلام ده فإن الطبع البشرية قد تكره حصول الخير وتمي وتميز غيرها عليها غيرها عليها والإنسان يجب عليه أن يخالف الطبع البشرية ويدعو لأخيه ويتمنى له ما يحب لنفسه والشخص متى لم يحب لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه كان حسودا وبعد كده هيقسم الحسد ودوت من يعني فوائد الحديث دوت ما يظهرش الحسد بين المسلمين لأن الحسد دوت اكتر الصفات اللي ممكن تدمر المجتمع المسلم اجتماعيا يعني يعني الناس بقى بتكره بعض وكل واحد بيذنب في تل زي ما بيحصل الشغل والحاجات دي مشهور جدا في الموضوع ده صح حتى ما استخدمت الماتش يعني التقيم في لا ما يحكمش يعني انت دلوقتي واحد كافر وأخلاقه معقولة هتحب ده منه أحسن ما يكون بقى كافر ومنابس تلنيه لكماه يعني ماشي؟ بس طبعا ما تحبهوش أكتر ما بتحب واحد مسلم حتى لو كان أخلاقه وحش يعني مهما تدرج الكفار في المحبة ما يوصلوش لمحبتك لأحقر المسلمين عندك ماشي؟ فطبعا دي من المكاسب بتعطي اللي انت بتقولها يعني تلاقي العقد الكورة كلهم اللي بيحب ريال مدريد واللي بيحب بحب برسلونة و المشارك ويجعلهم بعض عشان ده بيشج على وقت لا فرهم كفار يعني يعني كون يلعب كرة حلو ده مش يعني مش حاجة تخليك كويس يعني والظاهر يعني حتى أهل الكرة نفسهم بيقول ما فيش ولا لعيب كرة إخلاقه كويس بالاستقصاء يعني آه حتى بطريكة اللي انتم فرحين ده هو نفسه بعد شوية بيقول يعني زمان وهمسمينه بوتكة الغطاص كل شوية مثل ان هو بيقع عشان يأخذ بلانتيات وكان حريف او في المضابر في الاخر يعني قال ان اذا كان غلط في المضابر جاء عنه فهو عم فيه ناس يعني نوادر يعني وبدأ دلوقتي ناس بقوا متضايمين ومشعرف اين بس هي اللعبة نفسها والجو اللي فيها من قطرة خلط الاضواء عليها بتشحن الناس يعني ما يبقاش مش حاجة سهلة ان يبقى يعني في الاضواء دي كلها ويبقى اخلاق كويس يعني لو طلع من المطش مثلا اقول له انت بتلعب زي الزفت تلاقي فبناه يهنيهم جميعا يعني أنا تمنى هم يكونوا أخلاقهم كويس المهم بقى مش ان أخلاقهم هم اتلاقهم بطريقه سيئه بيهم يعني ما كده يعني هو يعني مثلا في الشغل واحد بس بيعملك شغله من واحد ده فيه هو نصراني انا اكره مش مشاهده كفر بالله عز وجل يعني ولكن هو بيعمل شوية حاجات كويس زي ان هو كويس وهو بيخسكش حقك وما بتديه بيديه مهمة لهو تحتيك يعني بيقديها كويس لهو فوقيك ما بيحملش عليك زيادة عشان انت متدين مثلا وما تغاض منك مش عارفين فانا حابب فيه ده بس يعني يبقى هو ده احسن من غيره بقى لما يكون نصراني وكمان مضاد للدين ما ينفعش بقى قلبا ان انت تبقى حابب نصراني اكتر من ده لان المفروض بغضك للكفر اكتر من محبتك لكل اتصال التانية لقيسها بعد الكفر ذا يعني لو عمل كل اتصالي الحميدة وكافر ليس يا برضو ما يعني ما تبقاش يعني أبالعه يعني ماشي وهذا وده اخصاد في عمل انت ستدينه ومسالي بترقيه ومده اخصاد في العمل يعني نحن قلنا ده ملوش علاقة بالدنيا يعني واحد بي لو خد الدورات الفلانية هي لازم يترقى لازم ترقيه إلا خلاص يبقى من الأول ما تكبوش لكن هو يعني يشتغل معك عشر سنين وبعدين ما تمسكوش المكان اللي هو المفروض يمسكه في المكان في الوقت ده إلا فأولا وظائف معينة دي للإسلام أصفاً منعها يعني زي مزارة الدفاع مثلاً ولا فئيسة ولا حاجات بسيطة يعني لكن حتى لو وصل وزير بس يعني مش بيسموه بي عقائب السيادية يعني فيش مشكلة لو ما يتصلطش فيها المسلم يعني مشك وزير نقل مثلاً مش ضيئة كبيرة يعني ويعني يمسك مصراني وزير نقل يمسكش وزير داخلية مثلاً ما ضرني فصراحه هيسبه ايه سبتوا عادي بس ده عشان طول يعني قبل كده كلهم كانوا يعني ما شاء الله يعني طب انا ليه عشان ازاي بس يعني على ربنا في حد فيهم رحمه الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام اللي هو إيه؟ إلى ثلاثة أقسام الحسد الأول أن يتمنى زوال النعمة زوال نعمة الغير وحصولها له يتمنى زوال نعمة الإنسان اللي عنده النعمة دائرة ويهن تحصل لي وده أشد الحسد الثاني أن يتمنى زوال نعمة الغير حتى ولو لم تحصل لي وإن لم تحصل له كما إذا كان عندهم عنده مثلها أو لم يكن يحبوها يعني مثلاً واحد مليونير واحد تاني عنده نفس الفلوس أو أقل شوية يتنفسه عشان ما ينفعش واحد يبقى زي مثال ده بعيد شوية ده الأقبح الأمثلة يعني يعني تنافس بحضة حقيرة كمان مثال قريب منكم إنه واحد مثلاً من خاتم القرآن نفس الغرض الوحيد اللي يبقى حظ او واحد بيدرس مثلا في اليوم الفلاني درس والله فجي واحد تاني عمل حلقة علم في نفس الوقت ويمكن في نفس المكان فياخد ناس كلها تحضره ويعني فانا غاضب بقى جدا ازاي تروح تحضره بالكلام ده وده برده مش مظبوط وزي المثال اللي احنا في الدعوة في الكلية ده انت بتعمل دعوة في مكان وجي واحد نفس يعمل حاجة فعمل حاجة بعيد عنك يعني فانت منغاظ من واحد تاني بيعمل نفس اللي انت بتعمله يعني فنفسك يبطل فده هو نفس المثال انت يعني ايه نفسك اللي عنده دين ده ما يبقاش عنده حتى بيقولوا ان من الاسباب القلبية اللي بتطلع الناس اللي هم بيقعدوا يقولوا على المتدينين دول ده كافر وده ملحد وده خوارج وده مش عارف يعرفين انت الطائفة دي بيبدعوا كل المتدينين ليه؟ عشان يحس ان هو اللي فاضل يعني يعني فلان دوت شيخ فلان ده قصاص كان على مين؟ شيخ محمد سينعقوب مثلا يقول القصص وخلاص وما مالوس في العلم ومسلا الشيخ محمد حسان مش عارف عمل ازاي فيخلصوا كل الناس يبطروا لانا خمت سبيئهم بقى بالتنافس للمشروع يعني يعني انت ترتقي انت في الدين ولكن من غير ما تتمنى زوال النعمة عن غيرك يعني وحتى بعد كده يقلبوا على بعض بقى يعني هم بقى تدعوا بعض يعني ماشي؟ ف... وان كان هم تزايدوا فيها في موجودة عند المتدينين برضو كلهم كل المتدينين كده هو نفسه من غير ما يعمل مجهود زيادة يبقى حسن واحد في الدين يبقى انا لو انا فضلت كده بس فلان ده هو يعني ايه هو شوية معاصر كده انا مش عارفهم هو رايح برضو يعني هو نفسه كل الناس يبقى رايح هو اللي فاضل يعني هو الفضل انا قم بس ما قال الكلام بس مش فاهم المكتوب الزوط يعني اللي هو يعني النعمة يعني يتمنى زوال نعمة الغير وإن لم تخصل النعمة للإنسان ده وكأن الإنسان ده إما مش محتاجها ملوش يعني هو ما بيحبهاش واحد يعني ما بيحبش الدنيا بس شايف واحد معنا فلوس كتير نفسه يروح منه الفلوس دي هو كده يعني آه أو أنا عندي زيه فنفسه يروح من عنده وأنا عندي يعني اللي عندي مش نسكي أنا مش عايز تاني يعني بس أنا مش عايز يبقى كده ده برضه من الحسد ماشي اللي قبله بقى انه هو هو ميحبهاش يعني إما, اما عنده زيها وهو يتمنى زوالها عن غيره وانا عندي زيها فما بتمنهاش لنفسي او انا اصلا مش عايزها لنفسي ولا حاجة بس انا شايف التاني ده مستمتع بحاجة فانا نفسي تروح من عنده يعني كده يعني انا ما بحبهاش انا بصير بقى مالله يمو كلما احمن بعض طيب وإن لم تحصل له كما إذا كان عنده مثلها أو لم يكن يحبها وهذا شر من الأول الثالث ألا يتمنى زوال النعمة عن الغير ولكن يكره ارتفاعه عليه في الحظ والمنزلة يعني دوت وكان أن أنت إيه نفسك يعني خلان دوت يبقى متدين بس يعني يعني اوعي عديني. طب طيب لو عداك يعني دي حاجة وحشة يعني تزعلك هو أنت اللي تتفعله أنا رأيي لها. كل ما يجيب واحد للمقرأة مثلا تاني يقول له كده يعني الثوابات اللي بيجوا دول في ميزان حسنات فرد عليه واحد اللي بيروحوا وقول لا احنا مش نتفعلك حاجة من عندنا يعني فاهمين كده المعنى واحد دعا واحد لحاجة فكل ما بيعمل الامر ده ليحصل للداعي نفس الثواب صح؟ اي مين اللي بتفعل الثواب؟ مش المدعو ما من بينخفش عنده حاجة يعني فالمدعو مش منضرب ده فيبقى التعامل بين المدعو والداعي مش مباشرة لبعض يعني انا ما بخفش منك ولا انت بتديني حاجة احنا تعاملنا مع الله عز وجل فلا ينصرف على الامور كون ان واحد يكون اقل منك في الدين او زيك او على منك ده هيفرق معاك انت في حاجة يعني انت تدينك بالوصف الفلاني دوت يعني لو بالحسابات يساوي مرتبة معينة في الجنة لو البقية الناس كلهم أقل منك ده معنى أنت تاخد مرتبة أزيد من نفس المرتبة لو كل الناس عدوه ده يعني مرتبة أقل انت بتحسب لوحدك مش مقارنة بالناس يعني كون انت أعلم أهل المنطقة ناس مش ممكن تكون أهل المنطقة ده كلهم في النار بما فيهم انت يعني ولو كون انت أسوأ واحد في المكان مش ممكن تكونوا كلكم من الربانين بما فيهم انت برضه انت انفك عن المقارنه باللي حواليك عشان تتخلص من الحسد ده يعني كل ان فلان ده احسن مني او اروعش مني في الدين فريش في حاجة المهم انا ايه انا ايه على المقاييس الشرعية يعني اعرض نفسك على الكتاب والسنة ما تعرضوش على احوال اللي حواليك اهم محفزه خالص مش وهزات ساعات الواحد بيبقى عايز يعرف احوال الناس عشان يعرف هو فين <تصفيق> ما هو الكلام ده موصوف شرعاً مخييس زي ده كده أحوال الناس مع الحديث دوت كلها صعبة يعني كل الناس يصعب عليها ان هو يحب الواحد لمجرد حبه لله وما يبغضوش إلا لله كل الناس صعبة في الحديث ده لو شفت أحوال الناس تحس ان انت كويس انت مش كويس ولا حاجة يعني كلنا بالنسبة للمقياس سيئين ده مش معناه ان حاجة كويس ان انا, أنا سيئ زيهم كنت زيهم ده مش معناه انت كويس او في الحاجات قالها في حاجات مثلا ان انت شرف اهل دي مثلا ما بتخضع على دم بشيخه حاله في الجيش فمثلا اي انت عايز تحلق والناس كلها بتقول لا دي مش شرقه لا مش ذنب لفترة فسكه يعني اللي بيحلق لحيته عشان يخش الجيش ده ما بيقعش في ذنب والله مدار عشان انت لو ما حلقتهاش يبقى فيه ذنب انت مخالف الشريعه او الامر اللي انت تحلقه حتى لو راف هو لا لا لا انت تكون على الشيخ عامد عنها مسألة حسب, حسب الحاله ايه حسب لما تبقى زي الشيخ عامد فريد مهلا بتكلم على فلان ده, ده طبعا حسب يعني مثلا الشيخ العثايمين لما جال السلطان مرضهش يتعالج عشان ما يعرش شعره وليحيته ومش عار فيه لكن ما فيش ولا واحد من علماء المسلمين أفتل أي حد بده أبدا وأوجبه عليه العلاج كل الناس واللي يتابع الشيخ العثيمين في كده يأخ لأنه ما يحتملش نبي عليه الصلاة والسلام يعني قبل من سيدنا وبكر كل ماله ولما واحد من الصحابة جاله بكل ماله فرامفوشه ونفس الصحابي برضه مش يعني واحد من الصيع زي زماننا مثلا لا واحد من الصحابة برضه وما قابلش منه كل ماله فما هيش ختوانة حتى الفتوى ما هيش فتوى يعني الفتوى لشخص غير لوحد تاني لا حسب حياة ماشي طيب الثالث ألا يتمنى زوال النعمة عن الغير ولكن يكره ارتفاعه عليه في الحظ والمنزلة ويرضى بالمساواة ولا يرضى بالزيادة إنه يزيد على المكان ما أقول لكم كلما أحمل بعض وهذه كده مراتب الإيه؟ ما أقول بك وهذا أيضا محرم لأنه لم يرضى بقسمة الله تعالى تقول إن أنت مقسوم ليك دنيا معينة أو دين معين برضو من الرضا من الفرض بقسمة الله عز وجل لي. كان يعني بوتها تلاقيه في, في الدنيا أكثر من الدين قال الله تعالى أهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات فمن لم يرضى بالقسمه فقد عارض الله تعالى في قسمته وحكمته وعلى الانسان ان يعالج نفسه ويحملها على الرضا بالقضاء ويخالفها بالدعاء لعدوه بما يخالف النفس يعني لما تشوف واحد بنفسك وأنت يعني في قلبك حسد لي تخالف نفسك ديك بانك تحاول قربة بقضاء الله عز وجل وكمان انك تدعو تخالف نفسك تدعو لمنافسك يعني انت بتحسيد اللي. ماشي؟ يعني كل ما تحسد واحد في الدنيا مثلا تدعيله بدنيا زيادة لو انت شفت واحد عنده دين اكتر منك وعلم اكتر منك وبدأت تحسده تدعيله بعلم زيادة ماشي؟ عشان تجبر نفسك على انها تذل الدروت ماشي انت يعني ايه تخبطه بها انت تتمنى تبقى زي او احسن منه بس من غير الحسد ومن غير مقارنة يعني انت تتمنى المرتبه العالية دي اللي انت يعني شايفها عالية عند واحد يبقى دي بقى بديت يعني وهو ده اللي فيه التنافس ولكن ده مش معناه ان لما يكون هو احسن منك تنغاز لان انت بتحاول توصله عشان انت بقل غزة وتثبت لنفسك انك احسن منه لا تتحاول توصله عشان تاخد استواف ده التنافس كده اوضح الفرق نحن نتنافس في الخير من غير ما حد فينا يحسن التاني النفوقي بقى اي مرتبة من المراتب يعني اما ان هو بس من غاز النفوقي او من غاز ان هو اصلا متدين او يتمنى ان هو ما يكونش متدين خالص او الكلام ده ماشي فين الكتاب يا ابو كامل هذه المساله كيف الجمع بين المنافسه بين الاقران في العمل على ترقيه مثلا مع حبي لهم ان ينالوا هذه الترقيه مثلا مع انه مكان واحد فقط المنافسة في العامل دي التنفس في الدنيا من نافسك في الدنيا فألقيها في نحرك يعني من نافسك في دينك فأنافسك ومن نافسك في دنيا فألقيها في نحرك يعني لو كان التنافس على الترقية دي هيورث ان انتم ما تحبوش بعض بط ما تتنفسش على الترقية ولا حاجة تقول انك تخسر يعني جزء من دينك هو المحبة تأخيك ما ما تحبه نفسك أسوأ بكتير لما تخسر ترقية الترقية دي ملاش لازمة يعني ممكن يجي لك من الترقية ده يكون كله شار في الدين او في الدنيا ممكن يعني انت موظف صغير ومرتاح ودماج مرتاحة من المشاكل تتمرتبك وخلاص لما تترقى تبقى انت مشؤول عن حاجة تلبس مصيبة تخش السجن وعملت ايه بالترقية الله أعلم انتعارف المقالات فالتنفس على الدنيا مرش فائدة إذا قدرت أن تكون أقرب إلى الله فأفعل هل الحزن على زفاقك واحد أكثر مني خطأ؟ أه لو أنت بتحسده يعني تتمنى أن هو ما يكونش أحسن منك بحيث أن أنت يعني مثلا أنت بتصلي ثلاث ركعات في الليل لو سمعت أن واحد بيصلي 11 تبقى هتموت أن هو بيصلي 11 ده معناه انك نفسك صالح بشر زيه او اكتر ولا عايز يصلي واحده عشان يبقى اقل منك عايز يصلي واحده عشان يبقى منك ده الحسن اللي احنا بنتكلم عليه فاهمين كده ولا ايه لو مثلا ازا نيت اظن إن شاء الله الكتاب الثاني ادارتهم نعم الحمد لله